مفَلور فَر قكَأَأ م وَ الأصَم م وَن को oh. ویلپل مرن جل و م وَيَا قَوْمِ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ أَفَلَا بی إن كان الله اصنع في القلب بيئنا صَنَعُوا الْفُلْكَ كُلَّ مَأْمَنٍ عَلَيْهِ مَلَأُ مِنْ قَوْمٍ سَخِىٍّ مِنْ هُوَ إِنْ منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه